وأن عليه النشأة لخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا لولى فَمَا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والموتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمار هذا نذير من النذير لولا أزفة لا ليس لها من دون الله كشفه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْقُونَ وَأَتُمْ سَامِدُونَ فَسَجْدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا